قل اوحى الي انه استمع نفر من الجن فقالوا اننا سمعنا قرانا عجبا كان هذا على الصحيح عند عودته صلى الله عليه وسلم من الطائف إلى مكه مر على وادي نخله وقد سدته قريش ولم يرضى به الا قد سدته صدت ثقيف اهل الطائف فصدت ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقفل راجعا إلى مكة ومعه غلامه زيد بن حارثة ثم إنه في بعض الطريق قام صلى الله عليه وسلم يصلي ويقرأ القرآن. لما بُئث عليه الصلاة والسلام منعت الجن من استراق السمع وحيل بينهم وبين خبر السماء فأمر إبليس من معه من الجان أن ينتشروا في الأقطار لينظروا لما منع خبر السماء برحمة الله وافق أن تسعة من الجن نفر كانوا يوم ذاك مارين على وادي نخلة فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يقرأ القرآن ويتلوه في الليل فالوقت مبارك ليل والقارئ مبارك وأي مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم والمطلوب المقرؤ كلام الله والجن يستمعون فمن ذهولهم مما يسمعون ركب بعضهم بعض قال الله جل وعلا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا أي الجن يكونون عليه لبدع أي يركب بعضهم بعض قال الله هنا قل أُوحِي إلي والمعنى أنا لم أرى شيئا لأن الجن لا يرون أن استمع نفر من الجن يعرفون بجني نيصبين استمعنا فرم من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وهم رغم أن قلوبهم مخلوقة من نار إلا أنهم أذعنوا وخضعوا واطمأنوا إلى كلام الله الواحد القهار وهذا يا أخي نور يؤتيه الله جل وعلا من يشاء من عباده فالقرآن إما شاهد لك وإما شاهد عليك ولا يوجد في الطريق إلى الله جل وعلا أحد واقف الجميع إما متقدم وإما, وإما متأخر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ولا يوجد ولا تجد منزلة ما بين هاتين المنزلتين